الكفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لقفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وَلَقَسَ السماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشمس, الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يجري وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي هو العزيز أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ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 ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نتي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا, وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار امن هو خالص اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا استقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة انما يواصى الصابرون اجرهم بغير حساب قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اولا المسلمين قل ان فقاف إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلطا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة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 الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرع مختلف الألوانه ثم يهيد فترعه مفرس ما يجعله حطاما ان في ذلك لذكرا لوللالباب فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هَادٍ أَفَمَن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنت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 في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون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 ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفَرَأيتم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إلَّا أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشفات ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ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 ويرسل الْأُخْرَى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون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 قد قالها الذين من قبلهم فما عَنْهُمْ عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يَأْتِيَكُمُ العذاب ثم لا تنصروا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 أو تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم الْقِيَامَةِ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أَلَيْسَ في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ ولا هم يحزنون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 قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين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 ونفخ في الطور فقعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيامين واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أَعْلَمُ بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم دمرا حتى إذا جاءوها فتحت أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها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 وترى الملائكة حافتين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق, وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين